نقول زي قبل الشيخ عبد الله بيقول كده يعني نستفسر حصل معكم عندما جاء يعني الشيخ حسام الاردن والتقيتكم في جلستهم معه